اَإِخْوَتُكَ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ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 إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منهم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 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا ابانا ما لك لا تمن ما على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غد ينتع ويلعب وان ما له لحافظون قال ان ني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أيه ياكله الذيب وأخاف أيه كله الذيب وأنتم عنه غافلون. قالوا لانك له الذئب ونحن قبته ما اذا نخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب Wauhayna ilayhi Latunabbi anna hum Bi amri him Hada wahum La yashu Wajau Wajau سَبَقُوا وَتَرَكُوا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَا تَأَايْنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وجاء من صهيب دم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجا سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص تراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتلاه من مصر لامرأته أكرمي, أكرمي مسواه عسى أن ينظر فعنا أو نتخذه ولدا وكذلك من كمل يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أت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 إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نشوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إما لنراها في ظلال مبين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 اكبرناه وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشر من هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم تنف في ولقد راوا عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاشتجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا لآيات ليحجننه حتى حين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 نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبين السجن آرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتُموها سميتُموها لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أمام أحدكما فيستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أن إنه ناجٍ منه مذكِّرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعفير. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف يا سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة نناء نبئكم بتاويله فأغفلون يوسف أيها الصديق أفتناه افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانِيَةَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في ثمبله فذروه في ثمبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد، يا كل ما قدمتم لهم إلا قليلا، إلا قليلا مما تحصلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث. وناس وفيه يعصرون، وقال الملك توني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع لربك، فاسأله ما بال نسوة التي قطعنا أيديهم، إن ربي بكيدهم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نفحص الحق أنا راوته عن نفسه أنا عن نفسه وإنّه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن من مثل ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك تون به استخلف لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين من قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء